إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى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 تَقُولُ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَلَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَصْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يطْغَى قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى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 ماء بِهِ به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَدَعْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوَّاءَ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ بُحَا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 بينهم وأسر نجوا. قالوا إن هذا نل ساحراني يريدني أيه يخرجكم من أرضكم بسحره ما ويذهب بطريقتكم المثلة.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 وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ فَيُثَبَّتْ فَاُلْقِيَ السِّحْرَ تَسْجُدُوا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّنَا رَبِّ مُوسَىٰ قال آمنتم له قبل أن آذل لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبانكم. ولو صلبا فِي في جذوع النخل ولا تعلمون أي لا أسد عذابه وأبقاه قالوا لن تفرك على ما جاءنا من البيانات والذى فطرنا فقط ما إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السح. والله خير وأبقى إنما في ربه مجرم فإن له جنة ما لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياته مُؤمن قد عمل الصالحات فأولائك لهم درجات العلا جن.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 ولم قد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فضرب لهم طريق في البحر يبسل لا تخافوا دركو ولا تخسوا فأتبعهم في العون بجنوده فوسيهم من اليمن ما وسياهم وأضل في العون قومه وما هدا يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جلب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن و السلوى قلوا ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم مَسْجِدٍ ومن وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا فقد هوى يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَإِذَا تاب لَكُمْ وعمل فِي ثم وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئ على أثاري وعجلت إليك رب لترضى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 لِقَوْمٍ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ أَنقَسَامِرِ فَأَخْرَجَ عَلَاهُمْ عِدْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُوا إِلَيْهِمْ قَوْلُهُمْ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 خشيت أن تقول فروقت بين بني إسرائيل ولم تركب قولي قال فما خطبك يا سامري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 لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا فَلَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَسْفُ‌نَّهُ فِي الْيَمِّ مِنَ إِن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 قالبين فيه وساء يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِفَتُم إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَكُلٌّ يَنْسِفُهَا رَبُّنَا نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عوجا يومئذ يتبعون الداعی لا عواج له وخشعت الأصوات, للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنبعون فَوَالسَّفَاعَةُ إلَّا مَن أَذِنَ لَهُ وَحْمَالٌ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلاً يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا وَعَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُومِ وَعَنَتِ الْوَجُو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 أصر رفنا فيه من الوعي بلعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أي قضاء إليك وحيه وقر زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسددوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو وَلِزَوْدِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَأَسْوَسَ إلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا أَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَدَرَةِ الْقُلْبِ وَمُلْكِ الَّا يَبْلَغُ فَأَكْلَامِنَّهَا فَبَدَتْ لَهُ مَا سُوءَهُ مَا وَطَفِقَ يُخْصِفَنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ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 وَمَنْ اتَّبَعَهُ دَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَسْقَعُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَلَى الْكِرِيمِ فَإِنَّ لَهُ مَا يَسْتَعْضَنَكُ وَنَحْسُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال أشرتني أما وقد كنت بصيرة. قال كذالك أتت كآياتنا فنسيتها وكذالك اليومة ساء وكذالك نجزي من أسرف ولم يؤمن.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 وَلَولا كَلِمَتُه سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ فسبح وأطراف النذار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وَارْزُقْ رَبِّكَ خَيْرًا وَأَبْقَرَا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ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 إِنَّ وَنَخْزًا كُلٌّ, كل مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اهْتَدَى